Ja nie يا بلادي يا أرض الفداء رمز المجد خليكي يا بيت شامخ عالأرض بروحنا وإن مرت رياح البر برواحين دفيك شلك عكف في النصر واحنا عجد الشيء ويا بلاد زاد الهوى والشوق لترومه لما تجي بتعودي وتكوني عاد الصبي هيو على حدودي مثل ما رجع النبي لما تجي بتعودي قولي عاد الصبي هيو على حدودي العروس بتكبي ولد جسمي غرودي ونعمل لك أحلى عروس يا دور بعت لا زاد الهوى والشوق <تصفيق> للله احبائي على الوعي والوعد منسين وبنعرف إنه الأرض حنة لعيدين انت وأنا على <تصفيق> وعد والوعد منسين وبنعرف إنه الأرض حنة لعيدين قلت <تصفيق> ضل العهد ول العمر فين وأحنا بحنين المطر لنعود لتراب نبدأ نسدنا وشوق لتراب أنت لا جسوا ويعود غيابك بلاد زاد الهوى والشوق لا يا بلد بل كيف يوم لا يوم الفرح هلت لا